بوك تو اتستا تورمد ريستورانشي ميوتخي في المطعم اربعة في المطعم اربعة ارتك ارتو بيلي بريك 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 2 <تصفيق> جور مايونيزيت مع المايونيز 2 مع المايونيز 3 سمش شمصوارس سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل المسترد را ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات لوبيو خومار عندكم فاصوليا خوابيلواني كومبوستو خومار عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ ميقوار سيمندي اكل الذره ميقوار سكيتري احب اكل الخيار ميقوار اكل الطماطم أحب اكل الطماطم راستيتسكي <تصفيق> قورت؟ اتحب اكل الكراث؟ اتحب ايضا اكل الكراث؟ ميشاويك اومبوستوتسكي قورت؟ اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف؟ اتحب اكل مخلل ملفوف أتحب أيضا أكل العدس أتحب أيضا أكل العدس ستافيلوتسكي أتحب أيضا أكل الجزر <تصفيق> أتحب أيضا أكل الجزر بروكوليتسكي أتحب أيضا أكل البروكلي اتحب ايضا اكل البروكلي تسيتا كاتس كي اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو ار ميوارس خاخبي لا أحب البصل لا احب البصل ار لا أحب الزيتون لا أحب الزيتون أرمي قرس سوكو لا أحب الفطر لا أحب الفطر